بالحب تلقى كل بدور ضيف الاماني والسرور فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأحباء هذه حاقة جديدة من حلقاتنا وضانيات وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن قيام الليل قيام قيام الليل في شهر رمضان من العبادات المميزة شهر رمضان شهر الصيام في النهار وقيام في الليل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض عليكم صوم شهر رمضان وسألنت لكم قيامه وقيام الليل أحبابي عبادة, عبادة سبق سبقنا بها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس قبل في الأمم السابقة يقومون الليل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه ذأم الصالحين من قبلكم وهو مرضات لربكم وهذه العبادة من العبادات القديمة التي أمر بها المسلمون في فجر الدعوة الإسلامية فقد نزل قول الواء تبارك وتعالى يا إيو المزدمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتي القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وقعه وأقوى وقيلة إن لك في النهار سنحن طويل وثبت في صفة المؤمنين الصالحين أن الله سبحانه وتعالى قال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ووردت آيات كثيرة بهذا المعنى منها قول الله سبحانه وتعالى في وصف الصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجر يدعون ربهم خوفهم وطبعهم ومما رزقناهم وثقون فهذه العبادة عبادة قيام الليل حيث يترك المرء الفراش الوثي والنوم الهني والمرأة الحسناء لكي يقف في محرابه صلى ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويستغفره بالأسحار هذه العبادة من أهم ما يصنع في ليال رمضان وتتأكد أهمية هذه العبادة في العشر الأواخر حيث كان الحيوس و صلى الله عليه و وسلم يتكف و عن العالم كله حتى يقع في ليلة القدر قال الله تبارك و تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي بكل أمر سلام وهي حتى مطلع الفجر فهذه الليلة المباركة العظيمة أخفاها الله سبحانه وتعالى عن المسلمين حتى يجتهدوا في العشر الأواخر ما لا يجتهدون في غيره وكان الرحمان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شبر عن ساعة صلى الله عليه وسلم أي قض أهله وشد بأذره و لا لم يبق له شغل إلا قيام الليل والتعبد والتهجد صلوات ربي وسلامه وسلم وأحيى ليله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه يعني أن من قام ليالي رمضان حسبة لله سبحانه وتعالى يحتسب أجرا عند الله سبحانه وتعالى لا يريد من ذلك شيئا إلا رضا الله وإلا التقرب منه عز وجل غفر لهما تقتل للدم وما تأخر وثبت أنه صلوات ربي وسلامه عليه قام رمضان وأنه في بعض الليالي كانت صحيح قام فقام بقيامه بعض الصحابة الكرام ثم في الليلة التي تليها كثروا ثم كثروا أكثر بذلك بكثير ثم إن وصلوا ساحتجب عنهم، فحاولوا أن يدقوا بابه وكذا، لكنه لم يخرج إليهم صلاة. ثم قال لهم بعد: قد علمت بمكانكم، وسمعت يعني سمعت أنك يعني س س خشيت أن يفرض عليكم أن تفرض عليكم هذه الأباط. وكان صلى الله عليه وسلم رأفته بأمته أنه يترك الأمر مخابة أن يفترض على أمته وذلك قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من أبوسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين وعوفه الرحيم صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وبقي الأمر كذلك زمن أبي بكر الذي انشغل رضي الله في مدتها قليلة بقتال المرتدين وجمع المصحف وما ذلك الأمور ثم جاء عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه فدخل مرة المسجد فوجد الناس أوزاع الرجل يصلي بالرهب ورجل يصلي بالرهيط ورجل يصلي لنفسه فقال لولنا جمعنا هؤلاء على قارئ واحد إن كان أفضل وفعلا ذاك الذي حدث فجمعهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه على قارئ واحد وهو أبيض كعب رضي الله عنه وأمروا أن يصلي بهم أحد عشر ركعب وفي رواية أخرى في المنطق أنه أمره أن يصلي بهم إحدى وعشرين ركعب فأمروا فجاء بعد ذلك فوجدهم كلهم يصلون خلف إمام واحد بصلاة جماعية جميلة فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون علىها خير من هذه يعني التي ينامون علىها وهي قرب السحر أو مع السحر خير من القيام الليلي بعد الإشاء مباشرة وكأن أهل المغرب أخذوا هذا الأمر من هذا الحديث، فجعلوا التراويح قسمين، قسم بعد العشاء وقسم قبل الصبح، وهذا يسمى عند علماءنا بالتعقيم، والتعقيم هو أن تخرج تصلي التراويح ثم تخرج ثم ترجع ثانية، هذا أيضاً من السنة ولا حرجه فيه، ليس من البدعة في شيء. وليس من الحراف عن السنة فإذن ثبت قيام الليل وثبتت الجماعة فيه وقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلا هذه أحد كلها تدل على أن الأصل في صلاة التراويه أنها تقام تقام في المساجد وأن المساجد على المأمومين أن يتابع الإمام حتى ينتهي وينصرفوا جميعا يشهد هذا الخير العظيم وراء إمامه واحد على السنة التي سنها عمر الخطار رضي الله عنه وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو من الخلفاء الراشدين الذين سنوا للأمة السنة, أو السنة للهدي فعلينا أن نتبعه في هذه السنة وهناك أمور تحدث للناس في صلاة التراويح وفي مساجدنا سأنبئ عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.